ملازمنا ملازمنا خياله طيفه في المنروح ملازمك منه حبيب الروح بالروح لا لا لا حب غير رموش مسموح ملازمنا ملازمنا خياله طيفه في المنروح ملازمك منه حبيب الروح بالروح لا لا لا حب غير وموش مسموح بيوحشنا بيوحشنا بيوحشنا ربيان بيوحشنا, بيوحشنا بيوحشنا بيوحشنا والله يا بليلة ورا ليلة خلنا عشدنا يا مل الضال الليل, الليل طال يا ممنور اللي معاه يا مل يا من الليل الليل طار يا من نور هل معا بيوحشنا بيوحشنا بيوحشنا, بيوحشنا رهيان بيوحشنا, بيوحشنا بيوحشنا بيوحشنا والله يا شاغلنا يا شغلنا تعالى نطمن على احوالك وطمنا كنا بنجي ساعات عالبال فيها حاجه كنت ترد الشوق بسؤال يا شغلنا يا شغلنا تعالى نطمن على احوالك وطمنا كنا بنجي ساعات عالبال حتى كنت ترد الشوق بسؤال بيوحشنا بيوحشنا بيوحشنا, بيوحشنا لغياب بيوحشنا, بيوحشنا بيوحشنا بيوحشنا والله يا باليله ودا ليله خلينا عاشقنا يا من ليل طال الليل اللي اللي يا ممنون خلي مع يا يا ملين الليل الطال يا منوره من اللي معاني بيوحشنا بيوحشنا بيوحشنا روحي يا بيوحشنا, رؤيا بيوحشنا, بيوحشنا, بيوحشنا, بيوحشنا, بيوحشنا والله